والان مع آفة الفتية بغير علم حباتي في الله وحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الآفة التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله في حلقة اليوم آفة جد خطيرة لانها عن الفتية بغير علم باب يندرج تحته كثير من الناس يفتون الناس والعلم الله رب بما لا يعلمون فالفتوى بغير علم جهل وضلال مبين نسأل الله سبحانه وتعالى الهداة والتفريق أحبة في الله النصوص كثيرة تحذر من هذه الآفة الخطيرة وهي أن يفتي الإنسان أو يصدر الفتاوة بغير علم وهذه كالثة كثير من الناس والذات في زمننا انظر إلى يعني ما رواه البخاري قال الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مردت فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي عليهم فتوبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على يفافقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية النيراث إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو المبلغ عن الله وهو خير البشر وهو خير الدعاة إلى الله وهو يعني البشير النذير رغم ذلك ما أجاب جابر عما سأل لأنه ما نزل في المسألة وحي فسكت حتى نزل الوحي بآية الميراث انظر ايضا الى ما رواه البخاري ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب يعني على عود جديد من اعواد النخل فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوب عن الروح وقال بعضهم لا تسألوا لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا اليه فقالوا يا ابن القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت انه يوحى اليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحظ ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح خل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلة وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي البقاع شر يعني اي اماكن اسوأ عند الله يا رسول الله اي البقاع شر قال لا أدري حتى أسأل جبريل. انظر إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل جبريل ما أسرع بالفتية نحن في زمن انسألت الرجل لم يقرأ لا في الفقه ولا أصول الفقه والمرأة لم تفتح كتابة للفقه ولم تدرس على يد معلم الفقه ولا أصوله ولكن ما شاء الله لقتل أبله الفتاة في البيوت وفي الشوارع وفي العمل وفي كل مكان لكن في جميع التخصصات لا يفتي فيها إلا أصحابها في الطب لا يتكلم إلا الطبيب وفي الهندسة لا تكلم المهندس وفي أصول التربية لا تكلم إلا المتخصص أما في الدين وللأسف الشديد فالكل أصحاب فتاوى والكل أصحاب سبحان الله يعني آراء وكانهم قد علموا بواطن الأمور انظر إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما جاء رجل وساده أي البقاع شر يعني في الأرض يا رسول الله قال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال خير الدقاع المساجد وشرها الأسواق انظر إلى هذه اللفتة العجيبة التي يتوقف الإنسان عندها حتى لا يتسرع بالإفتاء في غير ما يعرف نسأل الله السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما لم ينزل به وحي يقول لا أدري أو لا يجد حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ولذلك الحديث الذي رواه عمر بن عاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فزئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا والعياذ بالله يعني اذا العلم يضيع ويقبض بموت حملته فلما يموت الحملة حملة العلم اتخذ الناس جهال يعني يحكمون بجهالاتهم ويفتون بجهالاتهم فيضلون الناس ويضلون والعذب الله رب العالمين ولذلك يقول خذوا العلم قبل أن يقبض يعني قبل أن يرفع قال أعربي كيف يرفع يا رسول الله قال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ذهاب حملته سبحان الله ولذلك عندما ترهر الفتية بغير علم يفضي هذا إلى ظهور العذب الله البدع يعني عندما يظهر الجهل يعني عندما نضع كم من الجهل يضيع امامه كم من العلم هكذا ايضا في مسألة ظهور البدع يعني اذا ظهرت البدع بين الناس يعلم انها يعني على حساب السنة فاعلم ان السنة ترفع للأسف الشديد وتوضع مكانها البدع وهذا حديث غضيف بن الحارس الثاني رضي الله عنه عندما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة يعني اذا احدث الناس يعني شيء ليس لو اصف الشرق وابتلعوا امرا ليس في دين الله عز وجل هنا يعني ترفع شيء من مكانها من السنة وهي ذو الله رب العالمين ولذلك نحن مأمورون ان نبتعد عن اهل البدع ونبتعد عن اهل الهواب ونبغضه في الله حتى يأوب ويرجع ويعتوب إلى الله سبحانه وتعالى يقول ربنا وإلى رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ويقول في سورة الكاف ولا تطع من أرفنا قلبه عن ذكرنا واتبع حواء وكان أمره فرطة و. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل في العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم سيغل فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرازخون والراز في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قول الألباب. يعني الله سبحانه وتعالى يوضح الرأي الذين. يا كل مسلم ويا كل مسلمة إن رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى رب العباد سبحانه وتعالى كما وارد في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يفسر هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم وفي لا تجالسوهم فهم الذين عني الله سبحانه وتعالى فأحذروه ولذلك كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة وكان قائل كعب وهو احد ابنائه حين كبر كعب في العمر وكف بصره قال سمعت كعب بن مالك يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة تبوك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حتى ان يعني لما طالت المسافة عليه تصور جدار حائط ابي قتادة وكان ابن عمه فسلم عليه فيقول كعب فوالله ما رد عليه السلام ويعني اذا ننظر الى يعني الله عندما يقول واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا يعني بالتكذيب وبالاستهزاء وبالا يقول والله يعني مسألة اعطاء المرأة نصف الرجل هذا امر قد عفى عليه الزمن مسألة الحجاب هذه كذا وكذا هذا الانسان يخوض في ايات الله ويستهزئ والعيات بالله بايات الله فالله يقول فاعرض عنهم وليس مجرد الامر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامر للامة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوض اساسا يعني ان الانسان يخوض اساسا في الماء فكأن كما ان الماء غمرات فالانسان يدخل في مجاهل الخوض في هذا الكلام وهو عبارة عن الخلط فيجب في ان لا تجالس على ويجب ان لا تجالس الا اذا كنت تريد ان تأخذ بأيديهم الى سواء السبيل ايضا لا تجالس من يقول في ايات الله يجب عليك ان تترك مجالسته لانه انسان يجاهر بهذا يعني سواء كان هذا الانسان الذي يجاهر بالاستهزاء والعدو الله رب العالمين في ايات الله سواء كان مسلما ام غير مسلم فيجب على المسلم ان يتقد لها في هذا الامر لان الفضيلة ابن عياد رحمه الله كان يقول من احب صاحب ابن عه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطق حكمه واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت ان يغفر الله تعالى له اذا المسألة ان الانسان يتق الله رب العالمين في انه لا يفتي بغير علم لماذا لان اجراكم على الفتية اجراكم على النار فالانسان يجب عليه أن يتق الله رب العالمين أيضا يجب علينا أن الإنسان إذا رأى الذي يخوت في آيات الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتعد فورا الله عز وجل يقول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 الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اذا يعني ورد ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بلغ بان اناسا شربوا الخمر فقال للوالي اقم عليهم الحق قال ان فيهم فلان وقد كان صائما يعني كان متطوعا ليوم من الايام وصائم وهو يجلس وسط شارب الخمر قال به فابدأ يعني هذا الانسان مكلف لان يسمع كلام لا يفتي بغير عد لا يخوض مع من يخوض اذا رأى من يخوض في ايات الله يجب ان يتعدى لان ثمرات المعصية والعياذ بالله المعصية بعدها ومن حلاوة الطاعة ان من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها نسأل الله ان يجعل ايامنا طاعات وان يتوب علينا وعليكم من المعاصي وهذه الافات التي تعصف بحسنات المؤمن ان ربنا على ما شاء وقدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم يا رب تسليم التسليم